شباب شمر عن الزنود, الزنود فضربك الخلود, الخلود وأنت في صوت تطوع الأسباب هلم يا شباب هلم يا شباب هلم يا شباب يا شباب يا شباب أسادنا الغضاب هل يا شباب أسادنا الغضاب هل أم يا شباب الغضاب فالتغلب الصعب منقطك الشهاب هل أم يا شباب يا شباب من يدحر الفتن ويقهر المحن من يتحر الفتن ويقهر المحن من يبذل الثمن من جهدي المذاب سواك يا شباب سواك يا شباب الهم يا شباب اسادنا الغطاط الهم يا شباب وقضك الشهاب هلم يا شباب هلم يا شباب من يحطم الأغلال ويبعث الآمال من يحطم الأغلال ويبعث الآمال يروض المحال ويغلب الصعاب سواك يا شباب سواك يا شباب هلم يا شباب أسادنا الغضاب هلم يا شباب أسعدنا الغضاب فالتغلب الصعب وقضك الشهاب هل يا شباب هل يا شباب بالعلم والأخلاق. وعزمك الدفاق بالعلم والأخلاق وعزمك الدفاق نحو العلاس باخ تنقضك الشهاب نصرت يا شباب نصرت يا شباب هلم يا شباب أسات الغضاب هلم يا شباب أسات الغضاب فتلم السعاب وانقطك الشهاب هل يا شهاب